إن <سؤال> الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسنّى. من مثلكم لرسول الله أن تسيبوا ليت الملوك لها من جدكم نسبوا من مثلكم لرسول الله قوم لرسول الله من مثلكم لرسول الله ينتسبوا ليت الملوك ليت الملوك لها من جدكم نسبوا ما للسلاطين ما للسلاطين أحساب بجانبكم هذا هذا هو الشرف المعروف والحسب ساداتنا الغر من أبناء فاطين atin tu bani mankana antasibu min asli fatimatin an'aim bi min ajli fatimatin قد الشرفا الناسب الله, الله, الله. رسول <سؤال> الله <سؤال> لا اله الا الله الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله يا رسول الله يا dah duduk semuanya duduk Oh, <laughs>